هليلي واصبري ارض الجزيرة جهادي والله فيكي ارتدي يا نفسي لا تحزني هالليلي واصبري وحكمكمكم يا سلول الديره قرب ينتهي يا ناس لا تحزني هالليلي اصبري والارض يجي على كدفي واقتل الامريكاني يا ناس لا تحزني هالليلي اصبري وضباط البحث الجنائي نقتل اللي اعتدي يا ناس لا تحزني هالليلي اصبري وانت يا نايف جيلك يوم والله وتنحري يا ناسي لا تحزني هالليلي واصبري ناخذ بثار العيري هو ويد يا ناسي لا تحزني هالليلي واصبري نخذ ذي ثار العيري هو ويد يا ناصي لا تحزني هالليلي وصبري يا ربي تقبل شهيد في جنانك نقرني يا ناصي لا تحزني هالليلي وصبري وحنا يا شباب لهم نيت نمشي ونغزي يا ناسي لا تحزني هالليلي واصدري يا ربي تجعل مماتي وسط نار الجبهتي يا ناسي لا تحزني